ألا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للانام فيها فاكهة والنقل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 بأي آل ربكما تكذبان يعرف المجرمون بصمهم فيأخذ بالنواس والأقدام فبأي آل ربك تكذبان؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوقون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أثنا فبأي آل إربكوا تكذبان فيهما عينا نتجريان فبأي آل تكذبان فيهما من كل فَاكِهَةً وَزَوْجَان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَكْرٍ فَاكِهَةٍ مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَّتَيْنِ وجن دَانَتَيْنِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ